اللهم و بلاهين، ولا عقلاء المتقين، ولا إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. اما بعد، كنا قد تكلمنا في اللقاء السابق عن بدايات التدبر. وقلنا إن ملاك ذلك في التعود على حب القرآن الحب الذي يحمله على العمل وإلا كل نهاية صحيحة لها بداية صحيحة فالحب الذي لا يحمله على العمل ليس بالحب ربنا تبارك وتعالى بين أن هذا القرآن كتاب وإداية موعظة كما أخبر سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل في سورة النساء ولو أنهم فعلوا ما يعارضون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لأتينهم إلا دون أجر عظيم ولهذينهم سراطا مستقيما. ثم السؤال الذي يطرح نفسه. في كثير من الأحيين لا سيما في هذه الأزمان تجد الشخص يذهب إلى الشيخ العالم يستشيره في مسألة أو يستنصح الشيخ في موضوع في مسألة هو متحير فيها تجد الرجل العالم ينصح هذا الشخص أو يلقي إليه الموعظة فماذا يصنعه؟ ينقسم الناس إلى قسمية الأكثر والأعم الأغلب هو لا يريد هذه الموعظة لذاتها ولكن يبحث لسند عما يهوى هو استقر أمره أو فكره على أمر ما لكن يريد أن يبحث له عن سند فإذا موافق كلام الشيخ هواه أقدنا وفعل وإن خلفه ضرر به عرض الحائط ثم نزل على هواه وهذا حال كثير من الناس ممن يقرؤون القرآن يستمعون إلى الأمر والنهر ثم لا يأتمرون ولا ينتهون وإلا هذا هو الأثر الصحيح لمن أحب القرآن وتفاعل معه قضية التفاعل وإلا عاب ربنا تبارك وتعالى على يهود قبحه الله ما كان من صفتهم في تركهم التوراة مثل الَّذينَ حملوا التوراة ثمَّ لَم يحملوها كمثَلِ الحنام يحمل أسفارة حمل التوراة لكنهم لم يعملوا بها لذلك انظر إلى مالك المدينار رحمه الله ويقول يا أهل القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم فإن القرآن ربيع المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرض وقال الحسن البصري رحمه الله أنزل القرآن للعمل فاتخذ الناس تلاوته عملا أنزل القرآن للعمل فاكتفى الناس بالتلاوة وظنوا أن هذه التلاوة هي العمل المقصود المرجو من إنزال هذا الكتاب العظيم على الناس ثم يقول الحسن رحمه الله اقرأ القرآن اقرأ القرآن إذا ما نهى فإذا لم ينهك فليس بقراءة الشباب يقرأ اليوم حتى الشيوخ وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ما أثر هذه القراءة في حياة المسلم؟ ما أثر هذه القراءة في حياة الشباب؟ وقص على ذلك آيات الحجاب للنساء وآيات الأمر المعروف وآيات كذا وآيات البر والصورة الأرحام وكذا وكذا ما أثر لذلك ربنا تبارك وتعالى يبين هذا الواقع الأليم ما بيننا وبين تغيير هذا الواقع إلا أن نتفاعل مع القرآن أن نعمل به ولو أنهم فعل ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدن أجرا عظيمة ولا هديناهم صراطا مستقيمة انظر إلى أثر القرآن عند السلف في القصة المشهورة أن عيان بن حسن بن أتى على ابن أخيه الحر بن قيس وكان ممن يدخلون على عمر رضي الله عنه وأرضاه لأنه كان من القراء وكان عمر يدني القراء منه كان عمر يدني القراء قراء القراء القرآن سواء كانوا كبار أم صغار. فلما قدم عيينة على ابن أخيه قال يا ابن أخي أرى لك وجهة عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه فاستأذن الحب لعمه فأذن عمر فدخل روينا على عمر وكان اعرابي والاعرب ما رسول يعني بغلاظهم وقولهم يعني الشديد فقال هي يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزم ولا تحكم بيننا بالعدل فهب عمر ورضى وهم به فقال الحر يا أمير المؤمنين ألم تقرأ في كتاب الله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وهذا من الجاهلين فسكن عمر يقول الحرب وكان عمر وقافا عند كتاب الله وهذا هو محب الشاهد أن نتعلم أن نكون وقفين عند كلام الله تبارك وتعالى وإلا ما فائدة هذه الختمات ما فائدة هذا الاستماع ما فائدة هذه القراءة إن لم تؤثر إن لم تغير هذا الواقع إن لم تغير واقع الشخص في بيته في عمله في بيئته في محيطه هذا هو المطلوب وهذا هو المرجو انظر إلى آثر القرآن عند السلف مثلا أخرج الخطيب البغدادي من طريق إيشان بن حسان أنه قال قال محمد بن سيرين والله ما أتيت مرأة في نوم ولا في يقضة إلا أم عبد الله يعني زوجته وإني لأرى المرأة في المنام لا تحل لي فأصرف بصري عنها من أين له هذا؟ من التأثر ما أتيت مرأة في يقضة في نوم ولا في يقضة إلا أم عبد الله يعني زوجته وإني لأرى المرأة في المنام أعرف أنها لا تحل لي فأصر البصر قال ابن العربي قال بعضهم ليت عقل المسيرين في المنام كعقلنا في اليقظة يرى المرأة الأجنبية في المنام يحول وصله عنها أثر التفاعل هذا التفاعل نحن في أمس الحاجة إليه وإلا ما من قراءة كلام الله تبارك وتعالى ومن أن نكثر الحجج على أنفسنا فهذا هو الغرض من يعني قراءة كلام الله تبارك وتعالى وسبحان الله من أتي هذا الفهم ورزقه الله تبارك وتعالى يعني هذه البصيرة وجاهد نفسه في تحقيق هذه المعاني أكرمه الله تبارك وتعالى بأن يفتح له من أنوار القرآن ومن أقفال القرآن ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه المسألة هي المسألة المهمة ومن المسائل التي ينبغي للقارئ دوما أن يفتش فيها في في في قراره وفي قلبه وفي نفسه وأن يعلم أنه لابد وأن لهذا الحب من علامة من علامات التفاعل انظر إلى إلى إلى وعد القرآن فينا. إلى نهي القرآن في عموم الناس إلى أمر القرآن للمسلمين أين الأثر تجد هناك انفكاك في الجهة الرجل يصلي ولا ربما يقوم الليل هو نفس الرجل يترك هذه الفتاة تخرج كاسية عارية نفس الشخص أين آثر القرآن يصلي ومن يعني ولربما يواضب على صلاة الفجر في جماعة ويواضب على استنام ثم هو هو يرتشف العمل أين آثر القرآن هذه المرأة تصل وقد يكون لها حظ من قيام ليل ثم هي تخرج متبرجة أين آثر القرآن يا أمة القرآن أين آخر القرآن في ويوتنا المذيع الحمد لله 24 ساعة والناس تسمع إلى الأوامر والنواهي لكن لا نتفاعل لا نتفاعل انظر إلى سالي من عبد الله بن عمر وهو طبعا تربى في في, في بيت عمر وأبوه عبد الله رضي الله عنه أجمعين كان في رخلة في الشام فوجد من هؤلاء التجار قد علقوا الأجراس في أعناق الإبل يضعون أجراس كده صغيرة في أعناق الإبل فقال قد عن ذلك فقال سكت إنما نعرف أكثر منك إنما يقصد بها الجل الجل يعني الكبير من الأجراس فسكت وقال قال الله عز وجل وأعرض عن الجاهلين حتى في أمور المراء والنقاشات القرآن ادب الناس كبح زمام النفس القضية هي قضية عمل قضية تفاعر نحن في حاجة ماثة أن نتعلم من القرآن أن نهتدي بهدي القرآن أن نستمع لمواعد القرآن ولو أنهم فعلوا ما يبعاظون به لكان خيرا لهم وأشد تفليتا وإذا لآتينهم من لدن أجر عظيمة ولا هديناهم صراطا مستقيما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.